الله عليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم للمسلمين أجمعين هذا سائل يقول ما حكم الاحتجاج بالقدر على المعصية بعد التوبة الاحتجاج بالقدر له حالتان احتجاج بالقدر على المصيبة واحتجاج بالقدر على الذنب أما الاحتجاج بالقدر على المصيبة فهذا جائز إذا أصيب الإنسان بمصيبه واحتج عليها بالقدر فهذا جائز كما هو واضح في الحديث حديث ابي هريره الذي مر معنا قدر الله ما شاف عنه إذا أصيب الإنسان بمرض أو بسقم أو بحادث أو أي شيء ووسئل عنه فاحتج بالقدر قال قدر الله ما شاف هذا شيء قدره الله عليه فالاحتجاج صحيح اما الاحتجاج بالقدر على الذنوب فهذا لا يجوز بل محرم مثل ان يترك الانسان الصلاة او يترك الطاعة او يفعل محرم فاذا سئل عن ذلك قال ماذا قدر الله مشافعا هذا احتجاج باطل ولهذا قال العلماء يحتج بالقدر في المصائب لا في المعائد يحتجوا بالقدر في المصائب لا في المعائب ففي المصائب تحتج بالقدر إذا اصابت الإنسان مصيبة له أن يحتج بالقدر أما في المعائب وهي الذنوب والآثام فليس للإنسان أن يحتج على فعلها بالقدر والذي تاب من الذنب وصدق مع الله تبارك وتعالى في توبته من تاب تاب الله تبارك وتعالى عليه نعم هذا يستشكل يقول ذكرتم في الآية أن الذين كفروا هم أهل النفاق فكيف أثبت الله عز وجل الأخوة لهم مع من أهل الإيمان هم الآن ذكر الله عنهم المقالة التي مرت معنا قالوا لإخوانهم وهذه الأخوة في ظاهر المنافق في ظاهر أخل المؤمن ولكنه في باطن شيء آخر فهذا ظاهر, ظاهر المنافق أنه من المؤمنين وإخوان له والنبي عليه الصلاة والسلام لما ترك قتل بعض قال لا حتى لا يقال محمدا يقتل أصحابه المنافق في حقيقة الأمر ليس صاحبا للنبي عليه الصلاة والسلام ولكن هذا باعتبار ظاهر هؤلاء وما يعلنوه هؤلاء باعتبار ظاهرهم وما يعلنونهم إخوان للمؤمنين يقولون لإخوانهم يقولون لإخوانهم أي هذا في ظاهر الأمر والمؤمن إذا رأى المنافق الذي يظهر الإيمان ماذا يعتقد لنا الظاهر والله يتولى السرار يعتقد أنه أخ من إخوانه ولكنه في الباطن شيء آخر ولهذا المنافقون أخطر ما يكون على الإيمان وعلى أهل الإيمان ولهذا كانت عقوبتهم يوم القيامة في الدرك الأسفل من النار هذه أسئلة عن ان القدر يرده الدعاء كيف يكون رده هذا جاء في الحديث لا يرد القدر إلا الدعاء وقوله كيف يكون رده بأن يعلم, أن القدر بأن يعلم أن الدعاء من القدر الدعاء نفسه من القدر كل شيء بقدر أي حتى الدعاء الدعاء نفسه من القدر ومعنى قوله أن الدعاء يرد القدر أي أن دعاء الإنسان الذي هو بقدر من الله تبارك وتعالى يرد القدر الذي هو المصيبة فقد يكون قدر للعبد مصيبة ترفع عنه بدعاءه وكل ذلك مقدر